رَم قَلَبوا بِنِؤََّةٍ مِنَ اللهَّهِ وَثَبلَِّم يَسَسْح سُ وَتَّبَعُور رِبوانَ اللهَّ واللهَّهُ لُ فَبلِ النوم إِ مَا ذَِكُم الشَّيقُ يُخَوِف يَخَافُهُمْ وَخَافُونِ إِنْ كُنْتُمْ وَلَا يَحْزُنكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّوُ اللَّهَ شَيْئًا يُرِيدُ اللَّهُ أَن لَّا يَجْعَلَ لَهُمْ خَطًّا فِي الْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ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 مَ نُمْ للَهُم لَزَادُ اسمِثْنَو وَلَهُم عَذاابُ مُهين مَا كانََ اللهَّهُ لَذَرَ المُؤْمنِنينَ عَم على أَنتُمْ عَلَيْهِ حتىََّ يمِيزَ الْ الخَبثَ مِنَ القبَ وَمَا كانََ اللهَّهُ لطَلعكُ علىلَ الغَبِ وَلَك